بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في بل كأنهم بنيان مرصوص وإن am yeah. وَإِذْ قَالَ مِي فَمَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا صدقًا <تصفيق> لما بين يداي يمنا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى You're Oh, إن قلتم وعاب نرا طوحبونا نقص مننا وفت قوم قريم كما قال عيسى بن برية من فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ لَشَرِيكٌ